ا ل ل شركه الهدى ل شركه دعويه ا ل ا ل ر ح م ن ا ل ربحيه م ا ل ك ي ت م ا ض م ي ن إ ي اجتماعي ك نعبد ك ن س ت ن م و س و ص ر النابلسي ط ا ي ل ل ع ل ي ه م ا ل ا س ل ظ ا ل م ي ن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 قتل ا ل خ ر ا ص و ن الذين هم في غمره ساهون يسالون ايا ليوم الدين يومهم على النار يختلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون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 أفلا ت ب ص ر و ن و ف ي ا ل س م ا ء ن و ا ب ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض إنه ل ح ق م ث ل م أنكم ا ت و ن ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 بل اتاك حديث طيفي براهيم المكرمين إ ذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إ ل ى اهله فجاء بعجل ثمين فقربه إ ل ي ه م قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه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 وتركنا فيها آ ي ه للذين يخافون العذاب الاليم وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فلبثناهم في اليم وهو مليم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 ا ل س م ا بنيناها ء بأيل و إ ن ا ل س و ن و ا ل أ ر ر ض ف ش ن ا ه ا فنعم ب ل ش ي ء خ ل ق ن زوجين ا ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن ف ف ر و ا إ ل ى ا ل ل ه إني ل ك م م ن ه نذير م ب ي ن و ل ا ت ج ع ل و الله مع ا إ ل ا آخر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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إ ن عذاب ربك لواقع ماله من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذي لهم في خوض يلعبون يوم يدعون إ ل ى نار جهنم دعا هذه التي ت ك ن م بها ب ت ك ذ و ن أ ف س ح ع ه ذ النابلسي أم أنتم ا ت ر و ص ر و أو ا تصبروا للعلوم ي ك م إنما ت ج ز ن ا كنتم ت م ع ل و ن ا ل ل ه أكبر ا م ي ه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 موسوعه ل ر م ص ف النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ه ذ ر ت اسماء أ ل الله م من, من الحسنى و أ م د د ن ا ه م ب ف ا ك ه ة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاس لا لهم فيها ولا ت أ ث ي ن ويطوف عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا ش ر ك ن ا ق ب ل في أ ه ل ن ا م ش ف فمن ي ن ا ل ل ه ع ل ي ن ا و و ق ب ن ا ع ذات ب ا ل مضمون اجتماعي ل ل ب ر ا الله ا ل أكبر ح موسوعه د ا ل م ن ا ل ر ح ي م ا ل س ي م للعلوم الاسلاميه ا ي صراط ا غير ل م الظلمين ولا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 ف ل ي أ ت و ا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون أ م لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أ م له البنات ولكم البنون أ م تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون أ م عندهم الغيب فهم يكتبون أ م يريدون كيدا فالذين كفروهم ا المكيدون أ م لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون و إ ن يروا كفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون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 ان يتبعون إ ل ا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين, أحسنوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا ا ل ل م م إ ن ربك واسع المغفره هو أ ع ل م بكم إ ذ انشاكم من ا ل أ ر ض واذ انتم اجنه في بطول امهاتكم فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو اعلم بمن اتقى الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 أفرأيت الذي ت و ل ى و أ ع وأكدا ن ه علم النابلسي ر ه ي م للعلوم ا ا ر الاسلاميه لفضيله سعى س ا ع ي ه س و ف ي ر ى ث م د ر ا ه ا ل ج ز ا ء ا ل أ و ف ى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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادل الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى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 فاسجدوا لله واعبدوه ا ل ل أكبر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لانعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل ي ن ا ق ت ر ب ت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا ايه يعربوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من ا ل أ ن ب ا ء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إ ل ى شيء نكر خشعا أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ث ك أ ن ه م جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون و ا ز ج ر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 الله ا ل أكبر ح م د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك رب ي و م الدين إياك نعبد وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م و عليهم ولا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 ك ذ ب ا ل ثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا واحدا نتبعه إ ن ا اذا لفي ضلال وسعر االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أ ش ر سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر إ ن ا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقمهم و ا ل ص ب ر ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا ارسلنا عليهم ص ي ح ة و ا ح د ة فكانوا ك ه ش ي ن المحتضر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل منكم كذبت م و س و ع ب ا ل ن ذ ر إ ا أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ح ا ص ب ا إ ل ا آ آل ل ا ج ي ن ا ه م ب س ح ر ن ع م ة من ن ن ع د ا ك ذ ل ك شكر نجزي من و ل ق د أ ن ذ ر ه م ب ط ش ت ن ا فتماروا ب ا ل ن ذ ر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أ ع ي ن ه م فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ب ك ر ة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل ي ن أ م ن و ل ق د جاء آ ل فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز مقتدر أ كفاركم خير من أ اناث أ م لكم براءة في الزبر أم براءة في ي ق و ل و ن نحن ج م ي ع منتصر س ي ه ز م ا ل ج م ع و و ي ل ن ا ل ب ر ب ل ا ل س ا ع موعدهم ة و ا ل س ا ع ة أ د ه ل و أ م ر إن ا ل م م ج ر ي في ن ل ا ل و س ع ر ي و م ي س ح ب و ن في ه موسوعه ا أمرنا إلا ا ل م ل د النابلسي ل ل ع ل و ه في الاسلاميه ز ب ر صغير وكبير م و س و ن ه ا ل ن ا ت ونهر ف ي م ق ع د صدق عند ل ي و م ا ل ا ل ل ه أكبر الله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 ا ل ش م م س و ا ل ق ر ب ح ك د ا ن و ا ل ن ج م و ا ل ش ج ر ي س ج د ا ن و ا ا ل س م ء ر ف ع ه ا ووضع ا ل م ي ز ا ن أ ل ا ت ط غ ا في ل م ي ز ا ن و أ ق ي م و ن ب ا ل ولا ق ص ت س ا ل م ي ز ا ن والأرض و ض ع ه ا للألام ف ي ه فاكهة ا والنخل ذات ا ل أ ك م الهدى شركه د ع و ا ل ر ي ح ا ن ف ب أ ي آ ل ا ت م ض ب ا ن خلق ا ل إ ن س ا ن م ن خ ل ا ل كالفخار وخلق ع ن فبأي آ ل ش ر ب ك م ا تكذبان ر ل ا ل م شركه ق ي د ع ا ل م غير ر ب ن فبأي آ ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن م ر ج ا ل ب ح ر ي ن ي ي ل ت ق ا ن ب ي ن ه م ا برزق لا ي ب فبأي غ ي ا ن آلاء ربكما تكذبان ي خ ر ج م ن ه م ا ل ل ل ؤ ؤ و ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن وله ا ل ج و ا ا ر ل م ن ش ج ت في ا ل ل ب ح ر ك ا أ ع ل ا ف ب أ ي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كل م ن فان عليها و ي ب ق ى و ج ه ربك ذو ا ل ج ل ا ل والإكرام ب ل ا ربكما س ي للعلوم الاسلاميه سنفرغ م و س أ ي ه ا ا ل س ق ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ل ا س ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 فبأي آلاء ر موسوعه النابلسي فبأي للعلوم ا ل ا س أ ل ا م ب ه بأي آلاء ربكما فبأي آلاء موسوعه ا تكذبان يعرف م النابلسي ي ا للعلوم ا ا تكذبان ل ا ا ل يطوفون ي ب ه ا م ي ه ل ف ض ي ل ا م ب ا ل ن ل الحمد لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا م ك يوم ا ل د ي إياك ن ه د ن ا ا ل ص ر ا ا ط ل م ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن ن أ ع م ت ع ل ي ه م المغضوب عليهم غير ولا ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذواتا افنان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ا ل ج و ا ه ا ل إ ح ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ي آ ل ا ربكما تكسبان و م ن ن د و ه م الاسلاميه جنتان فبأي آلاء ربكما ن د ه ا ا ت ن ف ب أ آ فيهما عينان الضاختان فبأي آ ش ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ف ا ك ه ة ولخل و م ا ن ي ه غير ربحيه ك م ذ ا ف ي ه م ا خ ي ر ا ت ن م ا ف ي ه خيرات الحسان فبأي الحسان آلاء م ا تكذبان و ر ق ص و ر ا ت في النابلسي خ للعلوم الاسلاميه م ف ب أ ي آ ل ا ي ر ب كما تكذبا ن م ت ك ئ ي ن على رفرفين ط ر ي و ع ب قريب م ث ا ن ف ب أ ي آ ل ا ي ر ب كما تكذبا ن ت ب ا ركس ا مربي كذل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م الله الله ش ر ك ب ر ا ل ح م د لله ر ك ه دعويه غير ربحيه ن أنعمت ي ذات مضمون اجتماعي إ ذ ا وقعت الواقعه ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة خافضه ا ل ر ا ف ع ة إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أ ز و ا ج ا ثلاثه ف أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة والسابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون في جنات النعيم ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من ا ل آ خ ر ي ن على سرر موضوع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 و ح و ر ع ي ك أ م ث ا ل اللؤلء ا ل م ك ن ج ز ا ء ب م ا كانوا ي ع م للعلوم و ن ا ي س م و ن فيها غ ا ولا ت أ ا إ ل ا قيلا س ل ا م س ل اسماء ا ل ي ي م ن م ا أصحاب ا ل ي م ي ن سدر م خ ض و د و ع ل ح م ن ض و د و ظ ل م م د و د و م ا مسكوب و ل ا س ل ا م و ع و ه اسماء وفرش الله الحسنى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 ك ر ي م و مترقين و ع ه النابلسي وكانوا للعلوم ن أئذا ت ن ا وكنا ترابا وعظاما أئنا ترابا ل م و و أو ذ ن ا ن ا ا ل أ و و ل ن ا م ي ن الأولين موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه ش ا ر ب و ن ع ل ي ه من ا ل ح م م ي ف ش ا ر ب و ن شرب ا ل ه ي م هذا ن ز ل ه م ي و م ا ل د ي ن ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر, الله أكبر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 ولقد علمتم ا ل ن ش أ ه الاولى فلولا تذكرون أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكرون إ ن ا ل م غ ر م و ن بل نحن محرومون ف ر أ ي ت م الماء الذي ت ش ر ب و ن أأنتم ن أ ز س و م ه ا ل م ز ن أم نحن ا ل م ب ل و ن ل و نشاء ج ع ل ن ا رجاجا ه ف ل و ل ا تشكرون ت ر أ أ ي م ا ل ن ا ر ا ل ت تورون ي أ ا م ي ه شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله, الله اكبر ل ل ه أ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 لا أ ق س م ب م و ا ق ع ا ل ن ج و وإنه م ل ق س م ل و ت ع ل م و ن ع ظ ي م إنه لقرآن كريم ك في ت الاسلاميه ب مسنون ي م ه إ ا ل ط ه ر و ن ن ت ز من رب ف ذ ا الحديث مدهلون أنتم وتجعلون ر ز ق ك م أنكم ك ت ذ ب و ن ف ل و ل ا ع ه النابلسي ن وأنتم للعلوم منكم ا ل ا ك ن ت م غ ي ر ر مدينين ن ت ج و ه أما إن كان من وريحان وجنة وأما ش ر ك ا ن من ا ل م ق ر ه ي ن ف ر و وريحان و ح ك ه د ع ي م و أ م ا كان إن من أ ص ح ا ب ا ل ي م ي ن ف س ل ا م لك م ن أصحاب ا ل ي م ي ن و أ ن ا ا ت م ن ا ل ع ي ل م من حمين و ت تجحين ص ل ي إن ه ذ ا ل ه و حق ق ا ل ي ي ن ف س ب ح ل س م ربك ا ل ع ظ ي م ا ل ل ه ا ل ل ه ا م ي ه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 له ملك السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر ي و ل د الليل في النهار و ي و ل د النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آ م ن و ا بالله ورسوله و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آ م ن و ا منكم و أ ق و ل ه م م أجر كبير و ا ل ك م م لا ت ؤ ن و ن ب ا ل ل ه و ر س و ل ي د ع و ك م ل ت م ن و ا ب ب ر ك م وقد أخذ ي ث ا ق ك م هو ل ن س ل ا م م ن ي ه ل ي خ ر ج ك م من الظلمات ن ا إلى ل و ر و إ ن ا ل ل ه بكم لرؤوف النابلسي م ب ل ا ل ل ه و ل ل و م الاسلاميه ت ا ي ت و ي منكم من أنفق من أنفق ب ل ف ت ح و ق موسوعه درجة النابلسي و للعلوم الاسلاميه ه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 فاطنه فيه ل ر ح م ة و س و ر ه من قبله ا ل ع ذ ا ب ي ن ا د و ن ه م أ ل م معكم نكن ق ا ل و ا ب ل و ل ك ك أنفسكم ن فتنتم م و ت ت ر ب م و الاسلاميه أ م ي ت وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم ومتى المصير الم يان للذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أ و ت و ا الكتاب من قبل ف ط ا ل عليهم الامد, الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أ ن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها َ ج َ بينا َ لكم َُُ ا ل ْ آ ي َ ا ت ِ لعلكم َََُّْ تعقلون ََُِْ الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك اصحاب الجحيم اعلموا ان ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو ز ي ن ة وتفاخر بينكم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 لكي لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا ت ص ر ح و ا بما آ ت ا ك م والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ومن يتول ف إ ن الله هو الغني الحميد الله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 قد موسوعه ل النابلسي ا ز ا للعلوم الاسلاميه ب ا ق ص و أ ن ن ز ل ا ل ح د بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي, إنه قوي ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم و آ ت ي ن ا ه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ة و ر ح م ة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 يا أيها الذين آ م ن و ا ا س و ا ا ل ل ه و و آ م ن ا ب ر س ل ه يؤتكم ي ك ن من رحمته, من رحمته ويجعل لكم ن ر ويجعل و ا تمشون ب ه ويغفر ل ك م والله غفور ر ح ي م ل ل ا ي ع ل م أهل ا ل ك ت ا ب أن ل ا يقدرون على م ي ه فضل الله و ان القبله يدلى ي ه د من يشاء والله ذو ا ل ق ض ل العظيم الله